شجاوب منيسلون شكلهم lisaykitay ya mahdi ghaib hebat jawabidib hatta lisaykitay shekelhom w هم ولي شي ما تمو مثل الناس شق لهم صعب دمع المحله والبعد قاسي شق لهم شق لهم ولي ما تمو مثل الناس صعب دمع المحله والبعد قاسي دليلي ما حمل وانت جواب وضحيت اللي سكت دليلي ما حمل وانت Jo up with it bahi tele sake seeket yeah بحب يعلق عيونها شقله احبك واللي ما يحمل ظنون على درب اللي يحب يعلق عيونها شقلا ولا احب انت جواب ببيت اللي سكت شقلا ولا احب انت جواب ببيت اللي سكت غرامك يزيد nitaab' ayuni shaygelo shaygel umr kaba' ayuni shaygelo tab' ayuni ya mahdina حكيت غلطاني حتى بحساب شق يا يا مهدينا الشماتة تنبر جوابي حكيت غلطاني حتى بحسابي, <تصفيق> بحسابي. يسلون بحقد شفتي جوابي ذبحته لسكتي يسلون بحقد شفتي جوابي ذبحته لسكتي ولكن ما يبعدون ولا شكلهم ونتبع عيوني من من شكلهم منيسلون شجابو مهدي غايب جواب <تصفيق> بيك زيده وناري يشقلهم يا بعيوني يسئلون واحسهم شدوا افكاري يشقلهم يا مهدي نبغى غيابك زيده وناري يسئلون واحسهم شدوا افكاري يا من وسط القالوب وشلتيه جوابي بحيق الساكتين يا من وسط القالوب وشلتيه جواب بحي تلسكت وحبك خلي سمعون وحب صوتية يا يا بصوت قيسيري مواني تابع عيوني شكلهمون تابع